الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جن تَارِيًا يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوا مِنَ الرِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْ ذَلِكُمُ الطَّيِّبَةُ وَرَذٌ غَضُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلًا عَرِمَ جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي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 اين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث فجعلناهم احاديث ومن سقلناهم كل ممزق ان في ذلك لايات للكل صبار شكور ولقد صد عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ضَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرَ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ السُّلطَانِ إِلَّا لِأَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ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 وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في طلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 فَسَلْنَاكَ اِنَّكَ تَخَفَّذَ لِنَّاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كَمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكان مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ أن